حارة الكلمات توصفها الجمال نهد اللي نبتها ورد أصيل جامعه بين الحلا واحلى الخصال ما لها بين البشر عندي مثيل بدر كامل في كمال